بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعود الحميد وتقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير ونرجع مرة أخرى إلى كتاب فتح الرحمن تسجيل العليمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند سورة المائدة وهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى قال سورة المائدة مدنية وروي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وآيها مائة آية وحروفها أحد عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا وكلمها 2804 كلمات وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. بالنسبة لهذا الحديث هو حديث يعني يتكرر في كتب التفسير وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بل لا أصل له يعني لكن يعني من الكتب من الأحاديث التي تتنقلها بعض كتب التفسير. بالنسبة لقوله وروي أنها نزلت من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مثل هذا عندما يقال خاصة في القوال أو يعني أقصد في غير في غير المفصل، فبالمقصود إنه بداية نزولها أو أول آيات منها في نزولها وإلا فالمفسر هنا نفسه في السورة يعني بطبيعة الحال في آيات في السورة. معلوم أنها نزلت متأخر عن ذلك وسيذكر مثل هذا في نزولها فالكلام يكون غير متعارض وكأن أول ما, أول ما نزل منها هذا روية بعضهم ذكره أن أول ما نزل منها أنه يكون في منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية لئلا يستغرب مثلا في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم مثلا وهذا مشهور جدا أنه نزل فيه يوم عرف في حجة الوداع وغير ذلك مما هو في أسباب النزول الوالدة في السورة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي العهود المحكمة ويقال وفى وأوفى بمعنى واحد وهذا عام في كل واجب من أمر ونهي وحفظ وديعة أي حفظوا شريعته ولفظ المؤمنين يعم مؤمن أهل الكتاب بينهم ولفظ المؤمني عم مؤمني أهل الكتاب بينهم وبين الله عقد في أداء الأمانة فيما في كتبهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كأنه يجمع بين المقيل في الذين أمنوا في الآية ثم خاطب كل من التزم الإيمان على وجهه وكماله فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام وسميت بهيمة لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم ميزها وعقلها وقال ابن عباس وعبد الله بن عمر بهيمة الأنعام الأجنة في البطن إذا ذبحت أمهاتها قال القرطبي وفيه بعد لأن الله تعالى قال إلا ما يتلى عليكم وليس في الأجنة ما يستثنى واختلف الأئمة في الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتا إذا ذكيت هل تكون ذكاتها ذكاتا لجنينها ويحل أكله؟ فقال أبو حنيف لا يحل أكله وقال صاحباه إذا تم خلقه حل أكله وقال مالك إذا تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا وقال شفعي وأحمد يحل أكله سواء نبت شعره أو لم ينبت واستحب أحمد ذبحه فإن خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه بالاتفاق إلا ما يتلى عليكم قال إلا ما يتلى أن عليكم تحريمه في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب استثناء من بهيمة الأنعام فهذا مجمل, هذا مجمل. إلا ما يتلى عليكم وتفصيل هذا المجمل في مثله آية حرمت عليكم الميتة في سورة المائدة معنا بعض قليل أو يقال فيها أيضا الآيات مثلا آية سورة الأنعام وآية سورة البقرة وآية سورة النحل الآيات التي فيها ذكر بعض الميتات ولكن سورة المائدة آية سورة المائدة فيها التفصيل الأكثر غير محل الصيد قال ومعنى الآية أحلت لكم الأنعام كلها إلا ما كان وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام فذلك قوله وأنتم حرم يعني هو هنا في أيضا استثناء آخر ولكن هو يوضح في غير محل الصيد لكنه ممكن أن ومعنى الآية أحلت لكم الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم من الميتة والمذكور في آية سورة المائدة وإلا ما كان صيدا فهو غير حلال لكم في حال الإحرام يقول فذلك قوله أنتم حرم يعني هذا الاستثناء الذي ذكره يقول إلا ما كان وحشيا فإنه صيد هذا الاستثناء في الآية ليس من الاستثناء بإلا ولكن هذا الاستثناء في الآية علمناه من الحال غير محل الصيد وأنتم الحرم أيما كان صيدا فهو حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن صيدا فهو حلال في الحليل إن الله يحكم ما يريد من تحيل وتحريم لا دافع لمراده يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة وهي العلامة والمراد مناسك الحج وكان المشككون يحجون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك واختلف العلماء في إشعار الهدي فقال الشافعي وأحمد يسن إشعاره بشق صفحة سنامه اليمنى أو موضعه مما لا سنم له من إبل وبقر حتى يسيل الدم وقال مالك في الجانب الأيسر من السنام في الإبل وكذلك في البقر إن كان لها أسنمة فإن لم تكن لها أسنمة لم تشعر ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال إنه تعذيب للحيوان ولا الشهر الحرام اسم مفرد يدل على الجنس في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب أي لا تحل القتال فيها ولا الهدي بنحره قبل محله وهو كل ما يهدى إلى الحرب من نعم وغيرها ولا القلائد أي ذوات القلائد من الهدي جمع قلادة وهي ما قلد بالهدي من نعلم أو غيره كأذان القربي والحبل ونحو ذلك الأشياء اللي كانوا يعلمون بها الهدي يقلدون الهدي بها يعلم به أنه هدي فلا يتعرض له واختلف الائمه في تقليد الغنم فقال الشافعي احمد تقلد ومنع الشافعي من تقليدها بالنعل واباحه احمد وقال ابو حنيفه ومالك لا تقلدوا الغنم واتفقوا على تقليد ما عدا الغني بالنعل وغيره ولا آمين البيت الحرام اي قاصده يبتغون يطلبون فضلا رزقا بالتجاره من ربهم ورضوانا بزعمهم لان الكافر لا نصيب له في الرضوان فلا تتعرضوا اليهم قرب بكر عن عاصم ورضوانا بضم الراء والباقون بالكسر يقول وكل ما في هذه الآية من نهيا عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو أم البيت الحرام ونحوه فكله منسوخ بآية السيف بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكذلك أيضا يعني هو يقول كله من كذا وكذا وكذلك أيضا الشهر الحرام ذلك أيضا الشهر الحرام على قول كثير من أهل العلم أن الحرام أيضا تحريم القتال في الأشهر الحرام في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف وإذا حللتم طال من إحرامكم فاصطادوا أمروا إباحة لأنه جاء بعد الحظر فقوله في إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولا يجري منكم يحملنكم شنان قوم بغضهم. قرأ ابن عمرو أبو بكر أبو جعفر بخلاف عنه شنآن بسكون النون الأولى وهما لغتان. والفتح أجوه وبه قرأ الباقون. صدوكم قرأ ابن كثير أبو عمرو بكسر الهمزة شرطا. إن صدوكم فيكون صدوكم مستقبلا معنا. لأن الشرط حقه الاستقبال. والصد كان عام الحديبية سنة ست. ونزلت الآية عام الفتح سنة ثمانمية الهجرة نلاحظ هنا نتكلم عن هذه الآية في المائدة أنها نزلت عام الفتح سنة ثمان نزلت عام الفتح سنة ثمان اصلا يعني إمكان أن المسلمين ممكن يتعرضوا للهدي والقلائد وللآمين بيت الله الحرام يبتغون من ربهم وردوانا هذا كان بعد الفتح هذا كان بعد الفتح تقول نزلت الآية عام الفتح والصد كان سنة ست ولم يقع صد بعد الفتح طيب على قراءة إن صدوكم فهذا فيه معنى الاستقبال قال فتقديره إن يقع منهم صدكم فيما يستقبل مثل ما مضى منهم فلا تعتدوا عليهم وقرأ الباقون بفتح الهمزة أي لأجل صدهم إياكم يعني لأجي صدهم إياكم لا تفعلوا هذا لأنهم صدوكم قبل ذلك عن المسجد الحرام قال واختار ابن عطية وتابعه القرطبي أن القراءة بالفتح أمكن في المعنى لأن الآية نزلت بعد الصد أن تعتدوا على هذا هذا من الاختيار في الاختيار في قراءة الراجع إلى راجع إلى المعنى أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البرز اتباع الأمر والتقوى اجتناب الناهي ولا تعاونوا على الإثم الكفر والعدوان والظلم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب فانتقامه أشد قرأ البزيو عن ابن كثير ولا تعاونوا بتجديد التاء حالة الوصل قال ثم قال تعالى محرما ما كانوا يحلونه وهو بيان قوله الا ما يتلى عليكم حرمت عليكم الميت احرمت عليكم الميت. يعني هذا كلام موصول قال تعالى محرما ما كانوا يحلونه وهو بيان قوله الا ما يتلى عليكم هذا البيان في هذه الايه حرمت عليكم الميت قال حرمت عليكم الميت وهي ما فارقه الروح من غير تذكية قرأ ابو جعفر الميته بالتجديد والبيقون بالتخفيف والكسائي يميل التاء حيث وقف على هاء التاني والدم أي المسفوح وكان أهل الجهلية يصبونه في الأمعاء ويشهونها ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أي ما ذكر على ذبحه اسم غير الله سبحانه كقولي باسم الله والعزة والمنخنقه التي تخنق وروي عن أبي جعفر والمنخنقه بإخفاء النون عند الخاء وروي عنه الإظهار كبقية القراء وهو أشهر وتقدم ذكر مذهبه في ذلك مستوفا في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى إياكن غنيا النون مع الغين يعني شبه النون مع الخاء والموقوذة قال المقتولة بالخشب قرأ الكسائي والموقوذة بإيمالة الذال حيث وقف على هيئة التأنيف والمتردية الساقطة من علو فتموت والنطيحة التي تنطحها أخرى فتموت وما أكل السبع أي بعضه إلا ما وما أكل السبع أي بعضه باعتبار أنه هذا واضح أنه إذا أكله السبع كله لن يتبقى منه شيء لن يتبقى منه شيء يأكل لما أكل السبع أكل بعضه وتبقى شيء وما أكل السبع أي بعضه إلا ما ذكيتم يقول إلا ما أدركتم ذكيته وفي حياة مستقرة وما ذبح على النصب وهي حجارة كانت منصوبة حول البيت يعبدها الجاهلية ويذبحون عندها ويعدون ذلك قربة وأن تستقسم تطلب القسمة والحكم بالإسلام تستقسم في استفعل طلب القسم الاستقسم وطلب القسم قال بالإسلام جمع زلم بضم الزاي وفتحه وهي القداح التي لا ريش لها ولا نصل وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني والثالث غفل فإن خرج الآمر مضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلبوا معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأجلام ذلكم أي المحرمات في الآية أو الاستقسام فسق قال صلى الله عليه وسلم من تكهن أو استقسم أو تطير طيارة يرده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم أي من إبطاله ورجوعكم عنه فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم وخشوني أخلص الخشة لي قرأ يعقوب وخشوني بإثبات الياء حالة الوقف اليوم أكملت لكم دينكم بإتمام عزه وظهوره ونصره نزلت يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقة العباء فكادت عضو الناقة تندق من ثقلها فبركت قال ابن عباس لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام وأتمنت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق وبدخول مكة آمنين ومنع المشيكين من دخول الحرم بعد العام ورضيت لكم الإسلام اخترته لكم دينا من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير قال ابن عباس كان ذلك اليوم خمسة أو كان ذلك اليوم خمسة عياد جمعة وعارة وعيد اليهود والنصارى والمجوس ولم تجتمع عياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده ولم نزلت هذه الآية بك عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال كنا في زيادة من ديننا وأما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص فقال صدق وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم أحدا وثمانين يوما وتوفي يوم الاثنين بعدما زغت الشمس لليلتين خلت من ربيع الأول وقال ابن الجوزي لاثنتين عشرة ليلة خلت منه سنة إحدى عشرة من الهجرة فمن ابطر متصل بذكر المحرمات وما بينهم اعتراض مؤكد معنى التحريم ما بينه من قول تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إلى هنا فمن اضطر الكلام متصل بذكر المحرمات قرأ نافع وابن عامر وابو جعفر وابن كثير والكسائي وخلف فمن اضطر بضم النون وابو جعفر بكسر الطاء والمعنى فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات في مخمصة مجاعة غير متجانف مائل لإثن الجنف الميل لإثن وهو الأكل فوق الشبع فإن الله غفور له ما أتى عند اضطراره رحيم لا يؤخذه بأكله وتقدم اختلاف الأئمة الأربعة في جواز أكل الميتة عند الضرورة وقدر ما يجوز أكله في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدماء ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما نبطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم ولما تلع عليهم ما حرم عليهم سأل عبي بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير قال يا رسول الله إن قوم نصيد بالكلاب والبزاه، وإن الكلاب تأخذ البقرة والحمراء والذبائح حمرة ونصوبة والذبائح فمنهما ندرك ذكاءه ومنهما تقتله فلا ندرك ذكاءه، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزل قوله تعالى يسألونك ماذا؟ قال مقتدى أحل لهم خبره؟ قل أحل لكم الطيبات هي الذبائح على اسم الله تعالى. وما علمتم أي أحل لكم صيد الذي علمتم هذا معطوف على نائب الفاعل وما علمتم من الجوارح قال الصوائد من سباع البهائم والطيل كالكلب والفهد والنمر والبازي والسقر والشاهين والعقاب مكلبين قال مرسلي الكلاب على الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد على ما يذكر هنا مكلبين ما اعرابها حال من ماذا من الفاعل ام من الجوارح من تاء الفعل، تمام؟ علمتم، هل كونكم مكلبين؟ طيب، طبعاً في في كلام آخر يعني، وهو نلاحظ أنه لما ذكر الجوارح لم يقتصر على ذكر الكلاب، فقال سبع البهائم والطير ومثل لها، فقوله مرسل الكلاب ليس معناه أنه بيقصرها على الكلاب ولكن الكلاب على إيه؟ يعني على هذا ال طبعاً مذكرة في الآية مكلبين. على وصف التكليد فيها وإلا فهو يذكر أن الجوارح هنا الجوارح المعلمة لا تقتصر على الكلاب وأيضا فيها فيها كلام تعلمونهن أن تؤدبون الكلاب مما علمكم الله من تأديب الكلاب للصيد فكل مما أمسكنا عليكم المعنى إن الجارحة إذا خرجت بإرسال صاحبها فقتلت الصيد كان حلالا إذا كانت معلمة والمعلمة هي التي إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت زجرت وإذا أمسكت لم تأكل فإذا وجد ذلك منها فهي معلمة وبي قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك لا يشترط ترك الأكل إذا كان معلما فحل أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب والبازي واختلف مشترط ترك الأكل اللي هم الجمهور واختلف مشترط ترك الأكل في حد التعليم فقال أبو حنيفة لا تأقيت فيه فما قال أهل الخبرة هذا معلم حكمنا بكونه معلما وقال الشافعي إذا تكرر ذلك منها مرارا بحيث يظن أو بحيث يظن تأدب الجارحة كانت معلمة وقال أحمد لا يشترط التكرار فإذا أمسك ولم يأكل صار معلما واختلفوا في جواز الاصطياض بالكلب الأسود البهيم وهو ما لبيض فيه فمنع منه أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم الكلب أبو الأسود شيطان وأجازه الثلاثة وأباح أكل ما قتل واختلف أيضا مشترط ترك الأكل في ذي المخلب كالبازي والصقر ونحوهما هل يشترط فيها ترك الأكل كالكلب والفهد فقال الشافعي يشترط وقال أبو حنيفة وأحمد لا يشترط واختلفوا في اشتراط الجرح في الصيد فقال الثلاثة لابد أن يجرح فإن قتلته الجارحة بصدمته أو خنقه لم يبح وقال الشافعي إذا تحاملت عليه فقتلته بثقلية حله إليه اشترت الجر قولوا تعالى واذكروا اسم الله عليه يقول أي سموا عليه عند إرساله واختلف الأئمة في التسمية عند إرسال الكلب أو الرمي بالسهم فقال أبو حنيفة ومالك إن ترك التسمية عند إرساله أو رميه على الصيد عامدا لم يجوز أكله وإن تركها ناسيا جاز. وكذا الحكم عندهما في التسمية عند الذبح التفريق ما بين العامد والناسي سواء في الذبح أو في الإرسال في الصيد. وقال الشافعي يحل الأكل سواء تركها عامدا أو ناسيا في الصيد والذبح لأن التسمية عنده سنة. وقال أحمد ان ترك التسمية في الصيد عمدا أو سهوا لم يبح والحكم عنده في الذبح كابي حنيفة ومالك. وانا في تفريق بين الصيد والذبح. قاله يشترط في الذابح والصائد أن يكون مسلما أو كتابيا فلا يحل, فلا يحل صيد مجوسي ولا وثني ولا مرتد ولا ذبائحهم بالاتفاق والشافعي يشترط أن يكون الكتابي ممن تحل مناكحته وهو أن يعلم دخول قومه في دين اليهودية أو النصرانية قبل نسخه وتحريفه دخول قومه وده طبعا يتكرر في ماذا بالشفعي في الأحكام تتعلق بالكتابي الكتابي واتقوا الله في محرماته إن الله سريع الحساب قال وهو أخذكم بما جل ودقه اليوم أحل لكم الطيبات <تصفيق> قال أعاده تأكيدا أي الطيبات التي سألتم عنها أطعام الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حل لكم وطعامكم حل لهم أي حل لكم طعامهم وإطعامهم والمحصنات من المؤمنات قال مبتدا خبره محذوف تقديره حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن كن حربيات فيباح لكاح حرائر أهل الكتاب بالاتفاق والشافعي على أصبه كما تقدم قريبا في حكم الصيد والذبح من الاشتراك في الكتابي الذي ذكرناه سابقا أجورهن قال مهورهن محصنين عفاف غير مسافحين مجاهرين بالزل ولا متخذ أخدان قال جمع خدن وهو الصديق يطلق على الذكر والأنثى أي ولا مسجرين بالزل فتقدم في سورة النساء اختلاف الأئمة في نكاح, في نكاح الأبات الكتابية عند تفسير قوله تعالى فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وما يكفر بالإيمان أن ينكر شرائع الإسلام فقد حبط عمله إن مات عليه وهو في الآخرة من الخاسرين للثواب يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم أي أردتم القيامة إلى الصلاة كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة إذا قمتم إذا أردتم القيام تؤول بهذا ذي إذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت القراءة قال وظاهر الآية يجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا والإجماع على خلافه لأن المراد إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمس صلوات بوضوء واحد يوم الفتح فاغسلوا وجوهكم قال وحد الوجه من منابط شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيجب غسل جميعه بالاتفاق فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزاءه غسل ظاهرها ويستحب تخليله وأيديكم إلى المرافق قال وتدخل المرافق في الغسل بالاتفاق لورود السنة بذلك وامسحوا برؤوسكم الباء مزيدة واختلف لأمة رضي الله عنهم في قدر الواجب من مسح الرأس فقال أبو حنيفة ربعه وقال مالك جميعه وقال الشافعي قدر ما يطلق عليه اسم المسح واجاز أحمد المسح على العمامه إذا كان منها شيء تحت الحنك وعلى خمر النساء المدارة تحت حلقين خلافا للثلاثه وأرجو لكم إلى الكعبين قال وهما العظمان النتيان من جانب القدمين وهما مجتمع مفصل الساق والقدم فيجب غسلهما مع القدمين بالاتفاق قرأ نافع وابن عامر وإخسائي ويعقوب حفص وارجلكم بنصب اللام عفا على الأيدي وقرأ الباقون بالخفض عفا على الرؤوس وإن كانت غير منسوحة حفا على الاقتصاد في صب الماء على الرجلين لأنهما مظنة الإصراف في صب الماء وهذا وجه مما ذكر في توجيه قراءة الخفض قراءة وارجلكم الى إلى الكعبين وقيل غيره واختلفوا في الترتيب كما ذكره الله تعالى فقال الشفعي وأحمد بوجوبه وقال أبو حنيفة ومالك هو سنة واختلفوا في الموالات وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فقال مالك وأحمد هي واجبة وقال أبو حنيفة والشفعي هي مسنونة واختلفوا في التسمية فقال الثلاثة هي سنة وقال أحمد هي واجبة لكن تسقط سهوا واختلفوا في المضمطة والاستنشاق فقال أحمد هما واجبان ولا يسقطان سهوا وقال الثلاثة هما سنة وإن كنتم جنوبا فتطهروا، قال فاغتسلوا واختلفوا في المضمضه والاستنشاق في الغسل فقال أبو حنيفة وأحمد هما فرض وقال مالك والشافعي هما سنة كما في الوضوء واختلفوا في الدلك في الوضوء والغسل فعند مالك هو شرط وعند الثلاثة لا يشترط إذا عم جسده بالماء واختلفوا في النية في الوضوء والغسل فقال أبو حال هي مستحبة وقال الثلاثة هي واجبة واختلافهم في التسمية عند الغسل كاختلافهم فيها عند الوضوء كما تقدم قريبا الوجوب عند أحمد والاستحباب عند غيره وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وأيديكم منها أي من الصعيد وتقدم في سورة النساء تفسير نظير هذه الآية واختلاف القراء فيها واختلاف الأئمة في حكمها مستوفا الزيادة هنا منه فهنا فسر, فسر الزيادة قال منه وضح مرجع الضمير وأحال على تفسير آية سورة النساء ما يريد الله قال بالأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتياب ليجعل عليكم من حرج قال ضيق ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالترخص عند المرض والسفر لعلكم تشكرون أي لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته قال ودلت الآية على المسح على الخفين وهو جائز بالاتفاق وهذه الدلالة مما قيل فيها يعني مما قيل في قراءة الخفض فيه وأرجو لكم قالوا دلت الآية على المسح على الخفين وهو جائز بالاتفاق فعند الثلاثة يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلالها أولها من الحدث بعد اللبس وعند مالك لا توقيت فيه لمقيم ولا لمسافر وشرطه أن يلبس بعد كمال الطهارة بالاتفاق واتفقوا على أن المسح يخص ما هذا ظاهر القدمين ثم اختلفوا هل يسن مسح محاذي باطن القدمين يعني يمسح الخف من أسفل فقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن وقال مالك والشافعي يسن واختلفوا في قدر الإجزاء من المسح على الخفين فقال أبو حنيفة مقدار ثلاثة أصابع من اليد وقال مالك يستوعب محل الفرد وقال الشافعي ما يقع عليه اسم المسح وقال أحمد يجب مسح أكثر أعلاه واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وميثاقه الذي واثقكم به أي عهده الذي عهد إليكم اذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا وذلك حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة فيما أحب وكره واتقوا الله في نقد ميثاقه ان الله عليم بذات الصدور بخفياتها يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله قال لأجل ثواب الله شهداء بالقص أي كونوا قائمين بالعدل قوالين بالقص ولا يجرم أنكم يحملنكم أنكم شنآن بغض قوم يعني المشركين قرأ أبو جعفر وابن عمر وابو بكر بخلاف عن الأول شنآن بإسكان النون والبقون بالتحريك على ألا تعدلوا يعني لا يحملنكم على ألا تعدلوا لا يجرم أنكم على ألا تعدلوا فيهم لعدواتكم إياهم بل اعدلوا في أوليائكم وأعدائكم هو أي العدل أقرب للتقوى وإذا كان هذا العدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم قال هذا موضع النصب لأن فعل الوعد واقع على المغفرة يعني يقول هذا موضع النصب يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة لهم وأجرا أقول هذا موضع النصب لأن فعل الوعد واقع على المغفرة ورفعها مغفرة على تقدير أي وعدهم وقال لهم مغفرة وأجر عظيم يعني وقال لهم مغفرة يبقى مغفرة يعرضها إيه هنا في, في الرفع مفتدأ نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال نزلت في بني النضير وقيل في جميع الكفار ونزل لما أريد الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بالتالية بما بعده ونزل لما أريد الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكن الله منه وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم من اليهود وهم كعب بن الأشرف وبنو النظير يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو ابن أمية الضمري خطأً يحسبهما مشركين فقالوا نعم. طبعا على تفصيل يعني في هذا هل كان كذلك أم كان أم كان مشكيني ولهما كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم في القصة، فقالوا نعم، وهم بقتله فمنعه الله منهم. يا أيها الذين آمنوا هذا الذي نزل في ذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بالدفع عنكم ونعمة رسمت بالتاء في أحد عشر موضعا وقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمر ويعقوب والكسائي يعني مراعة لأصلها والباقون يقفون عليها بالتاء إذ هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم قال بالقتل يقال بسط إليه يده إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه فكف أيديهم منعها عنكم أن تمد إليكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإنه الكافي لإنصال الخير ودفع الشر ولقد أقض الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نطيبة. قال من كل صدق نقيبا والنقيب الضمين والأمين وهو الذي ينقب عن الأمور ويتعرفها روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من أمر فرعون واستقروا بمصر أمر الله موسى وقومه بالخروج إلى أريحة من أرض الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون ومنهم عوج ابن عنق وأصحابه ونسبته لأمي عناق بنت آدم عليه الصلاة والسلام وكان طوله ثلاثة وعشرين قصة عوج قصة فيها واضح نعم من أخبار بني إسرائيل ما فيها شيء من المبالغة فيها أشياء من المبالغة وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاث, وثلاث وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله وعاش ثلاثة ألاف سنة حتى أهلكه الله على يد موسى عليه الصلاة والسلام وذلك أنه قطع صخرة على قدر عسكر موسى ليطرحها عليهم وكان العسكر فرسخا في فرسخ فبعث الله الهدهدى فقور الصخرة بمنقاره بمن فوقعت في عنقه فصلعته فوثب موسى عليه الصلاه والسلام وكانت وثبته عشة أذرع وطوله مثل ذلك وطول عصاته مثل ذلك ولم يلحق إلا عقوبه فضربه فقتله وترك بموضعه وأردم عليه بالصخر والرمل فكان كالجبل العظيم في صحراء مصر ولما أمر الله بني إسرائيل بالخروج إلى أريحة قال لهم إني كتبتها لكم دار قرار فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فاني ناصركم عليهم فاتخذ موسى من قومه إثنى عشر نقيبا فعاهدهم في الآية فعاهدهم أن يكفلوا بقومهم ولا يحدثوهم بما يرون من الجبارين فلما رأوهم وما هم عليه من عظم الأجساد نقضوا العهد وحدثوهم إلا كالب ابن يقن من صبت يهوذا ختن موسى على أخته مريم بنت عمران ويوشع ابن نون من صبت افرايم ابن يوسف فتى موسى فات موسى ويوشع يعني. فهم اثنى عشر اثنان منهم التزم ما امر به موسى عليه السلام هو المشهور في تفسير الايه التي تاتي بعد ذلك في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما اندخلوا عليهم الباب وهم كالب ويوشع حدثوا بما رأوا من الجبارين فهنا هنا في في تفسيره الآية جعل قصة الآية يعني هو طبعاً في في غير ذلك يعني يذكر أيضاً في تفسير هذه الآية ولكن قصة الآية قصة الآية متصلة بقصة القصة التي تأتي بعد بعد ذلك يقوم دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الآيات قالوا أما أسماء العشرة الذين نقضوا العهد من, النقب من النقباء فهم شموع ابن زكور من صفة روبين طبعا الأسماء يعني مش شرط يكون بنطق الأسماء بصورة صحيحة يعني قال شفاط ابن حوري من صفة شمعون ويغال ابن يوسف من صفة يساخر وبلتي او بلتي ابن رافوا من صفة بن و وكدي ابن سودي من صفة زبولون وكدي ابن سوسي من صفة منشئ ابن يوسف وعميال ابن كاملي من سبت دان وستور ابن ميخائيل من سبت أشر ونحبى ابن وقسي من سبت نفتالي وكوئيل ابن ماخي من سبت كاد كما ذكرت أن الأسماء العلامة الأعجمية لا يلزم أن القراءة اللي قرأتها تكون قراءة صحيحة قال فهؤلاء الذين دعا موسى عليهم فهلكوا مسخوطا عليهم فقال الله إني معكم قال أنا أصيركم على عدوكم لئن قمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتهم وعظمتموهم واقربتم الله قربا حسنا بالانفاق في سبيل الخير لا عنكم اي لامح عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اختطى طريق الحق فبما نقضهم اي فبنقضهم وما صله ميثاقهم بتكذيب الرسل بعد موسى وقتل الأنبياء ونبذ كتاب الله وتضيع فرائضه لعناهم طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية يابسة لشوبهم الإيمان بموسى والتوراة بكفرهم بمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم قرى حمزة والكسائي قاسية بتجديد الياء من, من غير ألف وهما لغتان مثل زاكيه وزكية يحرفون الكلمة أي يبدلون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه في كتبهم لأن من قسى قلبه يقدم على فعل ما لا يجوز ونسوا حظاً تركوا نصيباً وافياً مما يذكروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن وافياً يعني حظوا نسوا حظاً من التنكير تعظيم ونسوا حظاً عظيماً وافياً مما يذكروا به ولا تزال يا محمد صلى الله عليه وسلم تطلع تظهر على خائنة أي خيانة منهم أي نقدهم العهدى ومظاهرتهم المشكين في حربك إلا قليلا منهم هم الذين آمنوا منهم فعفوا عنهم واصفح اتركهم لا تتعرض لهم ونُسخت بآية السيف إن الله يحب المحسنين ونزل في النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله أخذنا ميثاقهم أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم على التوحيد والإيمان بالأنبياء مثل الميثاق المأخوذ قديما على اليهود معتوف على قصة آية السابقة فنسوا, فنسوا حظا مما ذكروا به قال فنقضوا الميثاق فأغرينا هيجنا بينهم أي بين فرق النصارى المختلفة العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بالأهوال المختلفة كاليعقوبية والملكائية والنصطورية وغيرهم فكل فرقة تكفر الأخرى قال وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عند تفسير قوله أم كنتم شهداء إذ وكذلك اختلافهم في قول والبغضاء إلَه وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون بالعقاب والجزاء هنا يعني يقصد ينبيهم هذا هذا إنباء لهم بإنزل العقوبة على ما فعلوا ثم قال مخاطبا اليهود والنصارى يا أهل الكتاب وحد الكتاب لأنه للجنس إنهم أصنعهما كتابين ثوراء الإنجيل يا أهل الكتاب. وحدة الكتاب يا أهل الكتاب أي الكتابين له الكتابنا الجنس يا أهل الكتاب وحد الكتاب ذكر مفردا لأنه للجنس قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب كانعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم في التوراء وبشارة في عيسى بأحمل في الإنجيل ويعفوا عن كثير مما تخفونه فلا يؤخذكم به قد جاءكم من الله نور هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين القرآن فإنه يبين الأحكام لو حد فسر النور بأنه القرآن فيكون بعد ذلك وكتاب مبين من باب عف الأوصاف هنا غير نور فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عطف عليه الكتاب يهدي به الله أي بالقرآن العظيم وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وحد الضمير يهدي به لم يقل به ما لأن المراد بهما واحد من اتبع رضوانه أي ما رضيه الله قرأ أبو بكر رضوان ورضوان بضم الرأي حيث وقع سوى هذا الحرف هنا يقرأه إيه بالكسر ونبه عليه في سورة آل عمران سبل السلام قال طرق السلامة الموصلة إلى الجنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ما يعرف سبل منصوب على نزع الخافض مفعول به طيب من يعربها ايه طيب كميل كده هو ممكن حد يقول مفعول ثاني وممكن حد يقول منصوب على ايه نزع الخافض هو في مفعول اول هو من ويخرجهم من الظلمات قال من انواع الكفر الى النور الى الايمان باذنه بارادته ويهديهم إلى صراط المستقيم قال طريق هو أقرب الطرق إلى الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال وهم اليعقوبية والملكائية من النصارى يقولون المسيح هو الله قل فما يملك من الله شيئا أي فمن يمنع من قدرته شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم هو ومن في الأرض جميعا أعلم الله سبحانه وتعالى أن المسيح ابن مريم لو كان إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره وقد أمات الله أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنها فلو أهلكه هو أيضا فمن يدفعه عن ذلك ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح لإلهية وقال وما بينهما ولم يقل بينهن لأنه أراد النوعين باعتبار أن السماوات مذكرة جمعية يخلق ما يشاء من ذكر وأنثى ومن أم بلا أب كعيسى ومن أب بلا أم كحواء ومن غير ابن ولا أم كآدم عليه السلام لا اعتراض عليه عز وجل في خلقه ولا في ملكه والله على كل شيء قدير عبارته في مخلوقان محدودان وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح الإلهية ده يعني يتعلق بطريقة يعني بطريقة البرهان في قضية الإلهية عند جماعة أظن يعني بعضنا لا يخفى عليه مثل هذا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قيل أرادوا أن الله لهم كالأب في الشفقة والرحمة وهم كالأبناء له في المنزلة عنده والقرب منه عز وجل فأمر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم منكرا عليهم ما قالوا قل إن صح ما زعمتم فلما يعذبكم بذنوبكم لأن الحبيب لا يعذب حبيبه والوالد لا يعذب ولده وقد عذبتم بالمسخ قديما واعترفتم أنه سيعذبكم بالنار أياما معدودة بل أنتم بشر ممن خلق من بني آدم يغفر لمن يشاء وهم المؤمنون ويعذب من يشاء وهم الكفار ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما فلا شريك يعارض فيهما وإله المصير يقول أن يقول أمر العباد إليه في الآخرة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم شرائع الإسلام على فترة انقطاع وجود أحد من الرسل، وكانت الفترة بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام خمسمائة ونحو تسعين سنة، وقيل غير ذلك، فكانت الرسل تترا من موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام، ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن تقول، يقول ألا تقول، معتذرين هذا مفعول أجليه، أن تقول لألا تقول معتذرين ما جاءنا. من بشير ولا نذير، أي مبشر ومنذر. والفاء بعدها متعلقة بمحذوف تقدروا لا تعتذروا فقد جاءكم. الكلام الأول والفاء بعدها هذا في الجملة التالية. يعني المعنى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم. ما أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير. فقال جاءكم بشير ونذير يقول نزل ثم قالت اليهود ما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بعده من بشير ولا نذير والله على كل شيء قدير فيقدر على إرسال من شاء من خلقه وقال قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء قال فأرشدكم بهم ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء وجعلكم ملوكا قال أصحاب حشم وخدم وآتاكم من المن والسلوى وتضليل الغمام وفلق البحر وغير ذلك من النعم ما لم يوتي أحدا من العالمين يعني عالمي زمانكم تبيين من الله تعالى أن أسلافهم تمردوا على موسى عليه الصلاة والسلام وعصوه فكذلك هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلم وتسلية له صلى الله عليه وسلم يعني هنا يعني مسألتين ممكن نقف معهم سريعا لماذا قال يعني علمي زمانكم لأن الله فضل هذه الأمة عليهم فيقول هنا من العالمين من العام الذي يريد به خاص طيب هذا مشهور في نظير ذلك مثلا وأني فضلتكم على العالمين وهو فضلكم على العالمين فيقال على العالمين في زمانكم على عالمي زمانكم لكن في هذا الموضع في هذا الموضع من سورة المائدة لا يحتاج إلى هذا التقييد لأن المذكور هذا تفضيل في شيء خاص واتاكم هنا يعني قال وآتاكم تضليل في إيتاء بشيء وهذا الإيتاء لم تؤلم تقت... تؤمّت محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتوا المن والسلوى وتضليل الغمام وسلق البحر ونحو ذلك يعني واتاكم ما لم يوتي أحد من العالمين يصح أن تكون العالمين على يعني على عمومها أن تبقى على عمومها ما يتألف فيها يمن العمل الذي يريد به خاص ولكن لأن شبه التركيب من العالمين يعني إيه أحيانا يعني بعض المفسرين يقول إيه واتاكم ما لم يوتي أحد من العالمين يعني عالمي زمانكم كأن فيها التقييد قد يكون هذا مع عدم الانتباه لعلة التخصيص أو إن هو يقال في ما هو تخصيص إن هو أنه يعتبره كأنه من العمل الذي يريد به خاص علة هذا في غيرها من المواطن هذا مختلف عن هذه المواطن تمام فهو يعني المذكور لا يلزم هنا فيه تقييد علام زمانكم طيب هذه واحدة ثانية في تفسير قوله تعالى وجعلكم ملوكا قال أصحاب حشم وخدم هل هذا تفسير الملوك هل الملوك أصحاب الحشم والخدم هذا نجد ورد عن جماعة من السلف ومفسرين يختاروا أن الملوك هنا المراد بها أنهم لهم خدم يعني واحد في بيته خد خدام مثلا عنده حشم فيكون هذا وإن كان هذا غير ظاهر كلمة الملوك يعني الملوك يكون ملكا ذو القرنين مثلا ماشي فلماذا يفسر بذلك لماذا يفسر بذلك لأن سيدنا موسى وهو يحدثهم قال إذ فيكم أنبياء هذا وقع وقع لهم وجعلكم ملوكا أين هذا في زمان موسى بل بعد زمان موسى بوقت ففين جعلكم ملوكاً وهنا يذكر لهم هذا من باب أنها من منة الله عز وجل عليهم أن الله امتن عليهم هؤلاء امتن على هؤلاء المخاطبين اللي هم من بني اسرائيل اللي هم كانوا في مصر وجاوزوا مع موسى عليه السلام البحر امتن عليهم بأن جعلهم ملوكا أو فهنا بينظر للقصة القصة المفسر من السلف يعني أو من بعده ينظر ليه قصة الآية الأمر بس مش مقتصر على أن يقول المعنى اللغوي إنه هو يذكر المعنى اللغوي في الملوك ولكن بينظر للقصة القصة نفسها لا أثر في تعيين المعنى رجع لكم ملوكا قال أصحاب حشم خدم ليس معنى ذلك إنه فيش حد بيقول إن الملوك هنا مراد بها ملوك ملوك اللي هو الملوك على الظاهر المعنى ولكن يقصد أنه ف... ولكن يتأول في مقام آخر. يقول وجعلكم يعني وجعل من ذريات من ذرياتكم بعد ذلك. مثلا من الوعد الذي أتى بعد ذلك فجاء سيدنا داود وسيدنا سليمان مثلا يعني بيتأول في مو... في أحد الموطنين و... وكلاهما وكلاهما ااا إيه... راجع للنظر للقصة. ما فيش حد بيجي يقول لا أنا حفسارها على ظهر المعنى اللغوي وهي كده دون النظر للقصة يقول وجعلكم ملوكا يبقى بنو إسرائيل في زمن سيدنا موسى صاروا ملوكا عرفت مني أقول لك عرفت مني الآية ما حدش بيعمل كده طيب. يا قوم يخلوا الأرض المقدسة قال هي أرض بيت المقدس أو أريحة قرأ الكسائي المقدسة بإمالة السين حيث وقف على هائل التأنيث المعنى يسكنوا الأرض الطاهرة التي كتب الله لكم في اللوح المحفوظ قبل خلقكم أنكم تقتسمونها وتسكنونها بعد أعدائكم ولا ترتدوا على أدباركم لا ترجعوا على أعقابكم منهزمين خوف العدو فتنقلبوا بالخيبة خاسرين ثواب الدارين قالوا أما حدود الأرض المقدسة سيستطرد في, في ذكر حدود الأرض المقدسة قال فمن القبلة أرض الحجاز الشريف يفصل بينهما جبال الشورى فمن من القبلة ده الجنوب بالنسبة للأرض المقدسة قال يفصل بينهما جبال الشورة وهي جبال منيعة بينها وبين أيلة نحو مرحلة وسطح أيلة هو أول حد الحجاز من جهة الشام وهي من تهي بني إسرائيل وبينها وبين بيت المقدس نحو ثمانية أيام سير الأثقال فعن بيت المقدس في الأرض المقدسة واضح الكلام يقول ومن الشيخ الآن لما بنتكلم على المسجد الحرام والحرم يعني المسجد الحرم والحرم ممكن نتكلم على مكان من حدود الحرم المكان الفلاني عند الجبل الفلاني من حدود الحرم ويقال وبينه وبين المسجد كذا وبين وبين الكعبة نقصدها. طيب. فبيت المقدس أخص من الأرض المقدسة كما أن الكعبة أو المسجد الحرام أخص من الحرم كما هو معلوم. قال وبينها وبين بيت المقدس نحو ثمانية أيام سير الأصقل. ومن الشرق من بعد دومة الجندل برية السماوة وهي كبيرة ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام ومسافته عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة ومن الشمال مما يلي الشرق نهر الفرات ومسافته عن بيت المقدس نحو عشرين يوما سير الأفقار فيدخل في هذا الحد المملكة الشامية بكمالها كل هذا دخل في أرض مقدسة ومن الغرب بحر الروم حدها من الغرب والبحر المالح ومسافته عن بيت المقدس بحر الروم اللي هو إيه اللي هو البحر الأبيض المتوسط ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح ومسافته عن بيت المقدس من جهة رملة فلسطين نحو يومين ومن الجنوب رمل مصر والعريش ومسافته عن بيت المقدس نحو خمسة أيام سير الأفقال ثم يليه تيه بني إسرائيل وطور سيناء ويمتد من تلك الجهة إلى تبوق ثم دومة الجندل المتصلة بالحد الشرقي ويأتي قال ويأتي ذكر حد حرم مكة في سورة التوبة وحرم المدينة في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى يعني هو يعني بيستطرد هذا الاستطراد وسيستطرد في حرم مكة وحرم المدينة ولكن جعل كل واحد منهما في موضع المناسب قال ولما علم بن إسرائيل بإخبار نقبائهم أحوال الجبابير اللهم العشر من الاثناشر اللي سبق الكلام عليهم ولما علم بنو إسرائيل بإخبار نقبائهم أحوال الجبابرة وما هم عليه من الشدات والمنعه وعظم الأجساد جبوا نوع لقائهم ودخول أرضهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين متغلبين والجبار هو الذي يجبر الناس على ما يريد وكانوا من العمالقه وبقية قوم عاد قرأ الدوري عن الكسائي وورش بخلاف عن الثاني جبارين بالاماله وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلوا إذ لا طاقة لنا بهم. قال رجلان قال من النقباء هما كالب ويوشع كما صدق كما سأذكره والال الرجلان فيهما كلام غير ذلك ولكن هذا هو والأشهر. قال رجلان اللب كالب ويوشع من الذين يخافون الله ويتقونه أنعم الله عليهم بالإيمان والتثبيت ودخلوا عليهم الباب باب مدينتهم. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون قال لتعسر الكرد عليهم في المضائق من عظم أجسامهم لأنهم أجسام لا قلوب فيها فلا يهولنكم منظرهم وعلم ذلك لأن موسى عليه الصلاة والسلام أعلمهما أن الغلبة لبني إسرائيل من أين قالوا فإذا, عليهم فإذا, عليهم عليهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون يعني من أين علم هذا؟ علموا من وعد موسى عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين به ومصدقين لوعده قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا نفوا دخولهم على التأكير والتأبيد ما داموا فيها ثم إنهم لجالهم واستخفافهم بموسى عليه الصلاة والسلام قالوا له فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون جاملوا صفة الرب سبحانه ووصفوه بالذهاب والانتقال وهو تعالن عن ذلك وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة برضو هنا في إقحام المسألة الشبيهة بمسألة السابقة إلا وقل وصفوه بالذاب والانتقال والكلام على الصفات في هذا الأمر يعني ويقول ولما رأى موسى عليه الصلاة والسلام مخالفة بني إسرائيل وتمردهم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي يقول لا يملك إلا نفسه يعني لا يملك أخي إلا نفسه على هذا التفسير ما إعراب أخي أو أخي مرفوعة منصوبة مجرورة مرفوعة أي مرفوعة لأي بقى مبتدا طيب ولا وجهة المهم بس ما تكونش ايه محدش يظن على الوجه الذي ذكره ان هي منصوبة تمام منصوبة اقصد منصوبة العطف على المفعول به يعني وان كان هذا وجها في التفسير يعني يقول واخي لا يملكه الا هنا كأن الكلام بيذكره ممزوجا يعني لا املكه الا نفسي واخي لا يملكه الا نفسه فافرق قال ففصل بيننا وبين القوم الفاسقين قال بأن تحكم لنا بما نستحقه وتحكم عليهم بما يستحقون قاله شك وبثه وحزنه لله الله تعالى لما خلفوا قومه ولم يبق معه مرافق له غير اخيه هارون عليه الصلاة والسلام والرجلان المذكوران وعلى هذا التفسير أن الرجلين كالب ويوشع فهما تابعان لموسى وهارون عليهما السلام قال لا أملك إلا نفسي وأخي ولم يقل وفلان وفلان باعتبار أنهما, أنهما تبعان قال الله تعالى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم ممنوعة منهم لا يدخلونها بسبب عصيانهم أربعين سنة يتهون في الأرض يترددون فيها متحيرين فلا تأسى تحزن على القوم الفاسقين خطر بيه موسى عليه الصلاة والسلام لما ندم على الدعاء عليهم فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه وكانوا ستمائة ستمائة ألف مقاتل والتيه أرض بالقرب من أيلة التي هي حد أرض الحجاز من جهة الشام وطول أرض التيه نحو من ستة أيام والصحيح ان موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام كان في التيه ولم يكن عقوبه اللوم بل كان راحة ورحمه كابراهيم عليه الصلاة والسلام حين القى في النار ومات هارون عليه السلام في التيه كما تقدم في اواخر سوره النساء ولم يحضر بنو اسرائيل موته فاتهو موسى بقتله فقال لهم يا سفهاء بني اسرائيل ماذا لقيت منكم اقتل اخي وشقيقي وعضدي ثم دعا الله تعالى أن يبرئه عندهم من ذلك فأمر الله الملائكة أن يحملوا سرير هارون الذي وضع عليه بداخل الكهف الذي دفن فيه فحملوه في الهواء بين السماء والأرض ونادت الملائكة يا بني إسرائيل لا تتهم موسى بقتل أخيه هارون فهذا سريره قد قبضه الله تعالى فحزن بني إسرائيل على موته لأنه كان محبوبا عندهم ولم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قال إن لن ندخلها أبدا فلما قرض على رأس أربعين سنة سار موسى طبعا فلما قرض على رأس أربعين س هذا حدث ايه بعد القول لا بعد موت هارون يعني هذا القول بعد هذا الاربع الأربعين سنة اللي بيذكرها فلما انقرضوا على رأسي أربعين سنة هذا بيعتبر أن الله سبحانه وتعالى جعلها محرمة عليهم تحريما قدريا فما فيش حد من كده دخلها فلما يقول فلما انقرض العراش 40 سنة من قولهم هذا من قولهم ان لن ندخلها ابدا ومن تحريم الله سبحانه وتعالى الارض المقدسه عليهم لا من وفاه هارون لان هو بعد كده عندنا وفاه سيدنا موسى قريبه من وفاه سيدنا هارون قال سار موسى بالمؤمنين نحو القريه الى باب حطه وهذا في خلاف عند اهل التاريخ هل هو الذي سار ولا لا وانه هو يعني ان سيدنا موسى ظل الى ما بعد ال حتى خرج بمن انقرض ولا لا تذكر طبعا في آية سورة البقرة وآية سورة الأعراف اللي هي فيها ذكر دخول القرية, القرية صار موسى بالمؤمنين نحو القرية إلى باب حطة ومكتوب عليه اسم الله الأعظم وأقبل المؤمنون فسجدوا عند الباب ودخل أولاد الفاسقين وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كما تقدم في سورة البقرة وغلب موسى على مدينة أريحة ثم توفي موسى بعد وفاة هارون بأحد عشر شهرا قال في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي طبعا هو كثير من الأخبار التي يذكرها استطراد ليس له علاقة مباشرة بمعنى الآية لكن فيه منه, في منه أشياء له اتصال بمعنى الآية قال في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله اليه عينه وقال أرجع وقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رميه بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر وهذا الصحيح قال وتقدم في سورة البقرة قدر عمره وتاريخ وفاته ومحل قبره عند تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ولما توفي موسى عليه السلام قام بعد وفاته بتدبيل بني إسرائيل يوشع ابن نون بعثه الله نبيا وأمره بقتل الجبارين فتوجه بني إسرائيل إلى أريحة وأحاط بها ستة أشهر فلما كان الشهر السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة فسقط السور ودخلوا فقاتلوهم وهجموا على الجبارين فهزموهم وقتلوهم وكان ذلك في يوم جمعة وقد بقيت منهم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فدع يوشع وقال اللهم مرض الشمس عليا وسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقى من أعداء الله قبل دخول السبت توقفت الشمس وزيد في النهار ساعة حتى قتلهم أجمعين وتتبع ملوك الشام واستباحهم وملك الشام وفرق فيها عماله واستمر يدبر بني إسرائيل ثمانية وعشرين سنة، ثم توفي وله مئة وعشر سنين، ودفن في كفل حارس قرية من أعمال نابلس، وقيل إنه مدفون في المعرة. قالوا في القصة اختلاف بين المفسرين والمؤرخين أشرت إلى شيء منه. قالوا في القصة اختلاف بين المفسرين والمؤرخين والله أعلم. نقف عند رأس الربع، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علمًا نافعًا وعملًا متقبلاً. و ينفعنا بالقران العظيم و ان يفقهنا فيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك